الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الترى وإن تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى اذ راى نارا فقال لأهلهم كتبوا اني انست نارا لعلي اتيكم منها بقبس او ادد على النار هدى فلما اتاها نودي يا موسى اني انا ربك فاخلعنا عليك انك بالوادي المقدس قوى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 لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي قدري ويسر لي أمري وحلو العقدة من لساني يفقه قولي وادع لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد بي أزري وأشركه في أمري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 وقتلت أفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبست سنين في أهل مدينة مجئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إِنَّهُ طغى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 قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأتروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم فأدمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح يوم من استعلى. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى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 قال آمنتم له قبل أن أذن لكم منه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا أقطع عن أيديكم وأرد من خلاف من خلاف في جذوع النخل ولتعلمن تعلمون أينا أشد عذابه وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انتقاض انما تقضي هذه الحياه الدنيا انا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا وما اكرهتنا عليه من السحر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 قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأقرج لهم عدلا جسدا له خواه فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم وَلَا ولا وَلَقَدْ قَالَ قال لهم هارون من يَا يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني ويطيعوا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 قال فما خطبك يا سامري قال بقوت بما لم يبصره به فقبضت قبضة منة الرسول قبضة منة الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في حياة أن تقول لا مساس وَإِنَّ لك موعدا لن تكلفه وانظر إلى الَّذِي الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننصفنه في اليم نشفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق وقد اتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فانه يحمل يوم القيامة وزرا قالدين في وساء لهم يوم القيامة حلا يوم ينفق في الصور ونحشر المدرمين يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثل طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الضبال فقل ينفق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 فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم ولأدلك على شدرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا, وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة وعصا آدم ربه فغواه ثم ارتباه ربه فتاب عليه وهدا قال اهبطا منا جميعا بعضكم لبعض عدو فإما, فإما يأتينكم مني هدا فمن اتبع هدايا فلا يظل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا فَإِنَّ له معيشة ضنكا ونحشره يوم الْقِيَامَةِ أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آيَاتُنَا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بِآيَاتِ ربه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 فستعلمون من أصحاب الصراط السَّوِيِّ ومن اهتدى